أيتها الفتاة السعيدة، أيتها المميزة في دينك، احرصي على حجابك ولباسك المحتشم، احرصي على حجابك ولباسك المحتشم، لأنه مميز عظيم، ومن تحافظ عليه تعيش سعادة حقيقية لا وهمية، سعادة حقيقية مستمرة. حجابك واللباسك المحتشم أخوات الكريمات كم من أخت اليوم تلعب على نفسها عندها عبائتين عباء المدرسة ما شاء الله تبارك الله وعباء أخرى للمجمعات والأسواق لا حول ولا قوة إلا بالله تلعبين على نفسك أم تلعبين على ربك يخادعون الله وهو خادعهم الله ما يخفى عليه شيء خيء تلعبين على من وتخدعين من هل حجابك يرضيك أنك تلقين ربك عليه تقول أحد الأخوات الصالحات أتتنا يوم من الأيام جنازة لفتاة ودخلت علينا في المغسلة لنغسلها تغسلها امرأة صالحة مغسلة تقول دخلت علينا مغطات بعباءتها المزركشة المزخرقة الضيقة الغير ساترة الغير محتشمة يقول والله يا شيخ تقول والله يا شيخ أننا نزعنا هذه العباءة منها لنغسلها فيا الله كيف ستلاقي الله عز وجل وقد ختم لها بهذه العباءة أيرضيك ذلك يا من لبست هذه العباءة أيرضيك والله لا يرضيك احصي على حجابك الثاتر المحتشم الطيب الذي يدل على عزتك وتربيتك الطيبة هذا هو الفوز العظيم هذا هو الفوز المبين هذه هي العزة العظيمة والعزة الكبيرة واحرصي على لباسك المحتشم احرصي على, حجاب على, حي... على لباسك المحتشم انا اعرف انك تحبين رب العالمين وتحبين الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبين الصحابة والصحابيات وتحبين أمهات المؤمنين ونعرف أنك أن يعني هنا قدوتك في الدنيا والآخرة نعرف هذا الشيء لكن نريده تطبيق عملي تطبيق فعلي في حياتنا لماذا نقول ولا نفعل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون كبر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تحبين هم؟ طيب طبقي بالفعل ليش كلام كلام؟ ما ينفعنا الكلام نبغى بالفعل نبغى نشوف بعيوننا بعيوننا ننظر نلاحظ الله يشوفك وينظر إليك ويراقبك ويتابعك ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى فاحرصي على حجابك ولباسك المحتشم يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبو داود اسمعي يا خيه لو جاك أحد العلماء أو أحد المشائخ أو أحد الصالحين الثقات وقال لك يا فلانة أنت ما راح تدخلين للجنة فضقتي وبكيتي ثم قال لك حتى لو ضقتي وبكيتي ما راح تشمي حتى ريحة الجنة بالله عليك كيف يكون حالك كيف يكون ردك كيف يكون وضعك طيب اسمعي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة في سنن أبو داود قال عليه الصلاة والسلام صينفان من أهل النار لم أرهما يعني ما رأاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رأاهم جو بعده في هذا الزمن زمن الفتن والشهوات صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهم نساء كاسيات يعني لابسات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الرسول يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها يا جماعة الخير يا أخواتي اسمعوا بقلوبكم وليس بعقولكم وليس بآذانكم بالقلب حرك القلب الله الرسول يقول لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها طيب أنا أعرف من كل وحدة فيكم الآن تقول طيب يا شيخ بسرعة قلنا قلنا, قلنا الكاسيات العاريات منهم اليوم نبعد, عنهم اليوم نبعد عنهم نبغى الجنة احنا احنا نبغى الجنة وريح الجنة يا حبذا ذا ريح الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها نبغى الجنة أقول لكم قال أهل العلم في تفسير الكاسيات العاريات يعني التي تلبس اللباس العاري أو الشفاف أو القصير أو الضيق جدا جدا الذي يفصل جسمها وجسدها كم من الأخوات ينظر لهم بعض الصالحات في الأعراس وفي المحافل وفي المجمعات أوه أوه أوه. بل حتى في البيوت أمام محارمهم أخوانهم أخوانها أو حتى عند النساء باستثناء الزوج باستثناء الزوج طبعا كم الأخوات عندها أو داخلها تحت هذه اللفظة الكاسيات العاريات كم أنا أعرف أن تبغين الجنة وتحبين الجنة لكن ماذا قدمت للجنة الله المستعان فأحرصي يا أختي الكريمة أيها الفتاة السعيدة وفقني الله وإياك إلى الحياة السعيدة الحقيقية في الدنيا وفي القبر وعند الله ولا تغرنا الحياة الدنيا وزينتها وبهرجتها وفتنتها فإنها راحلة وكلنا راحلون كلنا مودعون هذه الحياة يا أخوات الكريمات يقول الشاعر كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول كل ابن آدم ولو تطاول عمره إلى الغاية القصوى فللقبر آيلو فللقبر آيلو نعم, نعم. لا تغرك الحياة